أَلِفْمَامِ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا غَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبٍ عَالَمٍ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهِ بَيْرُوا الْحَقُّ مِنْ رَبِّ كَيْتُمْ لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في شتة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من من ولي ولا شفيع ففلا ستبكرون يدق برأس من السماء إلى الأرض ثم يعود لي كان لقدره في يوم كان لقدره ألف سنة مما تعودون ذلك علم الغيب والشهادة الرحيم. الذي أحفن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان طين ثم جعل نسله من سلالة من مال نمين ثم سواه ونفق فيه من وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشترون وقالوا أئذا ظل الناس الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم ربهم كافرون قل يتغفاكم ملك الموت الأذير بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى ربنا أبصرنا وسمعنا صرعنا نعمل صالحا لنا مغنو ولو شنا لنا كل نفس هدما ولكن حصل قول مني ولكن حصل قول جهنم لعلنا جهنم من الزنة والناس أجمعين فدوقوا بما نسيتم رضاء يومكم هذا إنا نسيناكم ودوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنون وتذبحوا بحمد ربه وهم لا يستكبرون فتجادلوا بظلم النضاد يدعون ربهم خوفاً وقمعاً ومن رجع لهم جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كان مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَشْرَعُونَ أَمَنَّ الَّذِينَ مَنَوَّ عَلَى الْحَافِظَ لَهُمْ جَنَّةً الْمَأْوَى فَلَهُمْ جَنَّةً ناذُلُ مَأْوَاهُنَ ذُلُمَ دِمَا شَاءُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَنُؤَاخِيهِمْ نَارٌ ويسيطنهم إلى العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم قد آتينا موسى الحساب فلا في مرية من لقائه وجعلناه مدير بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يمزون بأمرنا لما قبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن, من يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يُنبِتْ مِنْهُ زَرْعًا فَنُسْرِدُ مِنْهُ زَرْعًا شَأْخُلُ مِنْهُ الرِّعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يُنْسَعُ الَّذِينَ تَسْتَرُونَ Boom boom one. Hour.